شَرٌ مِثْلُ هُنَا سَآتِي بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا لَا يَدْرُونَ وفي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم